قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم رابدون ما ولا أنا رابدٌ ما أرفض ولا أجدُ ما ما أرفض